بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام الله لا إله الا هو الحي القدير نزل عليك الهتاب بالحق مصدقا بما بلنا يديه وأنزل الثورات والإنجين من قبل وزل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله شديد كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عن الكرس تبا واخر تشاجها وَأَمَّنَ الذين في قلوبهم جمع فيستمعون ما تشابها النبره نجوى بحراء تأول وما يعلم تأول إلا الله والراسقون في العجل الحب السهوات من النساء والبن والقناة المقنطرة من الذهب والفضة والخيم المسورة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أولى افتئكم من ذلكم للذين تقوا عند ربهم جنات تجرين تحتها الأنهار خارجين فيها تجري هالأنهار خالدين فيها خالدي وأزواج مطهرة وإخوار من الله والله بخير بالعباد فالذين يقولون ربنا إننا وآمنا فاغتلنا ذنوبنا ورسنا عذاب النار أشعر free owners free owners andители of the markets in the Kosciuk Allah will وَأُذِنَ العلم قائما الْأَرْضِ لا إله إلا هو العزيز إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ومن قُلْ إِنَّمَا الله بَشَرٌ الله يُوحَىٰ الحساب أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ فقل وَاحِدٌ ۖ لله ومن يَرْجُو وقل الذين أوتوا الكتاب والأم الذين أأسلمتم فإن أسلموا فقد تدوه من تولوا فإنما عليك الجلال والله بكير العباد إن الذين الله ويخحرون خصف للناس فبكرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حبطت أخمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم لما ألم تع إلى الذين أوتوا مصيدا من الكتاب يجعون إلى كتاب الله ما بينهم ثم يتورى فليقم منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما محدودات وغرهم في دينهم كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ومرتيت كل نسل ما تسبت وهم لا يظلمون قل من تشاء وتنجع من تشاء وتعز من تشاء وتلل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في نهاء وتولد النهار في النهيل وتخرج من وتخلج الميت من الحي وترزق من تشاء بِغَيْرِ الحساب لا يتقل المؤمنون الكافين أو من ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تسقوا منهم تقاه ويؤيكم الله نزه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما أَوْ دونكم أو اللَّهُ يحلموا الله ويحلم ما في كماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما الذي خير محضرا لا الله نفسه والله رَأْسٌ بالعباد قل إِن كنتم تحبون اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي الله ويغفر لكم جنوبكم والله وفور رحيم قل أبي الله والعسوة فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يريدا والله سميع وَنَظِّرْ عَلَيْنَا قالت لَّنَا لِسَانَ صِدْقٍ في إِذْ فتقبل رَأَيْتُ لك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله احلم وَعَنِ الْإِذْنِ لَنَسْفًا عَنِ الذُّلِّ وَإِنَّ ربنا ربها بقبول اثر وانبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدع قال يا مريم وأنالك هذا قا يا مغيم وأنالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يا رب قال رب هذه اللذ كذب يزن إنك سمئ السعة فلا وهو قائم يصني في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بجلمة من الله وسيداً وسيدا عَلَيْكَ ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأة العاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل من آياتك قال آياتك ألا تخلم الناس ثلاثة أجام إلا رمزا ويقر ربك كثيرا وشبح بالعشي سَأَلْتَهُمْ وإن خَلَقَ الملائكة يا مريم إن اللَّهُ الله أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ على دُونِ العالمين يا مريم قلتي لربك واشدهي واركعي مع الراطعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم قُلْ مَنْ يسكن مريم وما كنت وَمَا هُوَ مُنْتَظِرٌ تِلْكَ الْجِنُّ إِذْ يَتَسَامُونَ لكل سنمس منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المرض وتهله ومن الصالحين قال ولم يمسكي بشر ما لك يلس الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون وَأَنَّهُ الكتاب والحكمة مِّنَ الْإِنسِ ورسولا إلى بني إسرائيل رَبُّهُمْ قد جئتكم كَانَ من ربكم أن أسلق لكم من الصين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإلم الله وأضنئ الأجمع والأبرص وأحيي الموسى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تستخرون في بيوتكم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 وجئتكم بايه من ربكم قد دقوا الله واطيعوني ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا فَلَمَّا مَسَّهُمُ الضُّرُّ فَلَوْلَا الشِّكْرَيْنِ لَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ السَّاعَةِ قال الأوليون نحن أنصار الله آمنا بالله واحد بأننا مسلمون ربنا سبعنا الرسول فاشتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكين إذ إل قال الله يا عيشان وِكَانُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَعْمَلُوا قَوِيٌّ كَنَنَنَّا كَمْ فَوْعَ عِذٌ لَن نَتْبَعُكَ فَقَنَنَنَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُمْ مَن إِنْ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين جفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم لما يقولون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرسيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتوب عليك من الآيات والرسل الحكيم إنما سلعيك عند الله كمسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيقوم الحق من ربك فلا تسهل من المبترين فمن اجدد في بعد ما ذا من العلم فقل تعالوا دعوا ابنا انا وابنا اقم ولساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأ فنجعل لحمة الله على الكاجدين هذا لهو القصة الحق وما من الله إلا الله وإن الله لهو العزيز الأكيد فإن سولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة شواء بيننا وذلكم أن لا فان لم يحقق به شيئا ولا يستقم بحضنا بعضا اربعا من دون الله فإن تولوا يا أبنى الكتابهم تحاجوا لكم إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنزيل إلا من بعدهم أفلا ها انتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلم تحاجون في ليس لكم به علم يَا اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَيْمُ يَوْدِي ولا نصرانيا ولكن كان حنيقاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وزد أهل الكتاب لو يبلونكم وما يبلون إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما يشعون يا أهل الكتاب مدى скому na bi akin انكم تلبسون الحق بالباطل وتشتمون الحق وانتم تحلمون وقالت طائفه من اجل الكتاب امنوا بالله على الذين آمنوا وجهي مهان لعلهم يرجعون ولا تؤمنون لَا يُؤْمِنُ مَن قل إن الذِّكْرِ وَجَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنَ ٱللَّهِ أَن يؤتى أحد مثل ما ما أوسيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيه لا يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يظهر برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بكل طعام واليوم من إن سأملوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما زمت علي قائما ذلك هم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويكون على الله كيب وهم يعلمون بلى من أوفى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليل أولئك لا ظلق لهم في الآخرة أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَصَرِيقًا يَلْمُونَ أَلْفِ نَسَهُمْ بِالْكُسَابِ so that you will find out what is the Bible and you will say that it is from Allah and what ما كان البشر أن يؤسيه الله الكتاب والعصم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عباداً لهم كنتم تعلمون الكتاب، ولكن كنوا ربانين لما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدركون. ولا يأمركم أن تستقلوا الملائكة وإن ندين أرباباً أيأمركم بالقفر بعد أَن أنتم مسلمون وإن أخي الله لي ساقن بالذنين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخرتم على يالكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاشقون أفوي رجيم الله يبغون وله أسلم والأرض طوءا وفرها وإليه يرجعون <تصفيق> إن آمنا وما I فإن الله وفور رحيم إن الذين كفروا بعض إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم chi kanfa a me am ko fa feneò ba nim a a a di da a لهم مما من ناصدين لن تنالوا البر ما تحبون وما تنفقوا من فان الله به عدل كل الطعام كان حلا بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل لنا الشورات قل فأتوا بالشورات فأتلوها إن كنتم صالحين فمن افترى على الله كذبا ذلك فأولئك هم قُلْ قل صدق الله فاستبعوا ملة إبراهما حنفا وما كان من المسئلسين ان اول بيت يذوب النَّاسِ الناس لله بهجت مباركا وهدى للعالمين فيه ايات مقام إبراهيم ومن دخلوا كان آمنا ولله علم ناس حج البيت من استطاع إليه سهينا ومن كفر فَإِنَّ الله غمير على العالمين قل يا أهل الكتابهم تنكرون بآيات الله والله شهيد على ما تحمل قل يا أهل الكتابون تخسون عن سبيل الله من آمن تبرونها عوجا وأنتم وما الله لِيُؤْمِنُوا عما تعملون يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ فريقا من مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا بعد إيمانكم كافرين وكيف تشكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكلكم رسوله ومن يحتقن بالله فقد هدي إلى خراف مشتكين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أحتقوا الله حق سفاتي ولا تموتهم لإلا وأنتم مسلمون واحتقوا بحظر الله جميعا ولا تفرقوا ويكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أحزاء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النال فأنقلكم منها كذلك يبزن الله لكم آيَاتٍ لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيم ويأمرون في المحروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من بعضنا جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيع وجوه وتشعدت وجوه فأما الذين شعدتت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العلاب بما كنتم تشكرون وَأَمَّا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ وجوههم ففي بَعْدِ الله هم فيها مِنْ تلك أَوْلِيَاءَ الله كَافِرُونَ عليك بالحق وما الله ينبه علما للعالمين مَا ما في وَمَا وما في الأرض وإلا الله ترجع الأمور كونوا خير أمّة أخرى من الناس تؤمن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأسرهم الفاتحون لن يظنكم إلا أجا وعسلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما تكفوا إلا بأغن من الله وأغن وباءوا بغضب من الله وغربة عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يذكرون بآيات الله ويقسمون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب قائمة قائمة يكلون آيات الله أنا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأنائس من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يففروه والله عليم بالمتقين إن من لجنك قرون تغني عنهم اموالهم ولا اولاد من الله شيئا واولئك اصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة في الدنيا كمثل ريح فيها حر أصابت أرز قوم ظلموا أنفسهم فأزلتت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخلوا بطارة من دونكم لا يحلوا لكم خبالا وجد ما عرفتم قد بدت البرضاء من أفوالهم وجوا ما قد بدت البرضاء من أفوالهم وما تخفي سجورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تحصيون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتحبون وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم الأنام من الغير ولموتوا بغيركم إن الله علوم من جداة إن تمشتكم أسنة تشؤهم وإن تشبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصدروا وتتقوا لا يضركم جيدهم شيئا إن الله مَا يعملون محيط وإن ودوت من أنت تبريء المؤمنين مقاعد للقساء والله سميع عليم إذها من الضائف جانكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله ولقد نصركم الله اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا الله لعلكم وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي بثلاثة آلاف من الملائكة من شبيل بلاء تخزروا وتتقوا ويأتوكم من قورهم هذا ينزدكم ربكم وَقَوْمَ دَاوُدَ إِذْ يَنشُرُ فِي وَمَا جعله الله إلا غسرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من حينك الله ليقطع طرفا من الذين ذكروا أو يكتفهم فينقلبوا خائدين ليس لسل الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم غالون والله ما في السماوات وما في الأرض يوقع لمن يشاء ويعذب من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أصحافا مضاعفه وجدهم الله لعلكم تفلحون وجدهم نارا وَأَنزَلْنَا الله والرسول لعلكم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من ربكم وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ السماوات بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ تكون. الذين ينفقون في الزراء والضراء والجاولين الغيو والعافين عن ما هو الله المحسنين والذين نَّسَأَلْتَهُم فعلوا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشروا على ما فعلوا وهم يحلمون أولئك ججاءهم مغفرة من ربهم جنة سجني تحتها الأنهار وجنات سجني تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أدوا ودخلت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المشجدين هذا بيام للناس ولا زين ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمتدكم فرح فقد القوم وتلت الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويستخر شهداء والله لا الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حكبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنوا من الموتى من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان ما تاوقد انقلبتم على احقادكم ومن ينقلب على عقدي فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله حتابا مؤجلا ومن يولد نؤمن منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤمن منها وسنجد الشاكرين وكأن قاتل معه للجيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهلوا لِمَا أصابهم في الله وما ضعقوا وما اشتجانوا والله حب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا لنا جنوبنا وإشراقنا في أمننا وسجدنا أقدامنا وانسرنا على القوم الكاسرين فآتهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ان الذين لمن امن ان تقول الذين تصاغ يوم على اقصدكم فتن كونوا فلله مولاكم وهو خير معفرين سنلقي في قنوه الليل كفروا بل ما أشركوا بالله ما لم سلطانا وماواهم النار وبالشمس والراجلين ولقد صدقكم الله وحده اذ تحسوا إني حتى إذا فشلتم وتناجعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم ومن يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو تطلم على المؤمنين اذ تسعدون ولا تلومون على احد والرسول يدعوكم في اخرىكم فاثابكم غملا بغم لكي لا تحجلوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تحمدون ثم <تصفيق> أنزل عليكم من بحث الغن أمنة معاسا يرشى mùa to còn the Adamâm قد أهمتهم أنفسهم يغنون بالله غير الحق ومن الجاهل يكي يقولون هل لنا من الأمر مشاهد قل إن الأمر كله لله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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذي لكتب عليهم القسل إلى مباشعهم وليبدلي الله ما في جذوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بلا في الصدور إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان إنما اجتزل يصالوا ببعث ما تشبوا ولقد أفى الله عنهم إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضادوا في الأرض أو كانوا غشا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتبون يجعل الله عبدال وَاَنْتَ تَقُولُ بِهِم وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَكِن كُنتُمْ قَدْ تُمْسِكُونَ أَوْ بسم الله ورحمة الرحيم خير مما ولئن مستم أو قسلتم لإلى الله فَجْمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْتَ وَلَوْ وَلَوْكُنْ تَفَرْ وَالْغَلِيْ وَالْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ أَوْمِ عنهم واشتغف لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فقد عزل على الله إن الله يحب المتوسبون ينشركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينشركم من بعده وعلى الله المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل الياس بما غل يوم القيامه الامه وفى كل نفس ما كجبت وهم لا يسلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ جِزَخَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بَصِيرٌ بما يعمدون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلوا عليهم آياته ويجنكيه ويجزيهم ويعلموهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما أصابتهم مصيبه قد أصبت مثليها قلتم أنها لا قل هو عن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوكم شهيد الله أو اذفعوا قالوا لو نحلم كتابا هم للبخ يومئهم أخرج منهم من الإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطاعونا ما قتلوا قل قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تأسبن الذين قتلوا في سبيل الله أبواتا بل أحياكم عند ربهم يرزقون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لست دفعون من الله وقبلون لَهُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَسْتَقَوْا قَالَ لَهُمُ الناس قد جمعوا لكم فاكشوهم فجالهم إيمانا وقالوا أشبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسشهم شوء واتبعوا رضوان الله والله من قضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أغدياءه فلا تخاطوهم وخاطون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يشارعون في الكفر إنهم لن يظهروا الله جيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين دروا الكفاة الإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أدود ولا يحسبن الذين تقروا أن ما لهم خير لأنفسهم إنما نمي لهم يشدادوا حتمًا ولهم على ما كان الله يغرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يموت الخبيث من الضيب وما كان الله ليطلعكم على الريض ولكن الله يجتدي من رسله من يشاق فآمنوا بالله ورسله تؤمنوا وتزقوا فلكم أجر عظيم ولا يأشبن الذين يبخذون ما آتاهم الله من فضله هو لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم فسوف يقودنا بخلوبي يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تأمنون خديت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغياء سنشتب ما قالوا وقسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحق ذلك بما قدمت ان الله ليس بضلنا من للعزيز الذين قالوا ان الله عز الينا ان لا نؤمن لرسول قل قد جاءكم رشد من قبل البينات وبالذين قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. kal كذبوك فقد kap papa konbe ko ji ba monzon konveje النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأور قُلْ سَمِعُوا وَلَا يَسْمَعُونَ لَن نَّكُونَ عَلَىٰ أُذُنٍ وشتقوا فإن ذلك من عجل الأمور وإن أخذ الله من ساقا الذين أوتوا الكتاب لتبذل النوم من الناس ولا فنبذوا وراء امورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يحبون اي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب أدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق والأرض والصلاة الليل والنمال لآيات أولي الأنباب الذين يذكرون الله سيانا وقعودا وعلى جنوبهم في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا على ذلك النار يا من تدخن ما رفع قد أفسده وما يوالين من أوطان ربنا إننا سمحنا منا ينادي مَن ان بِرَبِّكُمْ بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوصنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدنا على عصمك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخذ لكل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيح عمل عام منكم من ذكر أو أنت بخفكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا بهم وقاتلوا وقتلوا لَهُ عنهم شيئاتهم عَنهُمْ جنات وَرَأَوْا ثَلَاثِينَ نَوْمًا جَمَّاتٍ وَعِنْدَ فيها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر انك تقلب الذين كفروا في متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس النهار لكن الليل وَقَالُوا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا أُوتُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَخَذُوا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَالَّذِينَ من أَنَّمَا الكتاب لمن وَيَتِيمًا بالله وما رَبَّنَا اغْفِرْ خاشعين لله وما أنزل إليهم وفاشعين لله لا يشترون الآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اشجروا وخاضروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تسمحون